فزادوهم رهقا وانهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا واننا لمسنا السماء فوجدناها مليئات حرسا, حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد لَهُ شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك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 وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى طَرِيقَتِنَا أَسْقَيْنَاهُمْ مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يَعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا